அனம் தொடர இரல் ம இம் பலிசொரா இவ் காலூலினியில்லும் இவ் காலூலினியில்லும் உபாஸ்ல மலிகாட்சி பீசவியில்ல காலஹல்லிப்பும் இங் 111. كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما 114. وما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين 115. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملكا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 عالي وقال لهم نبيهم ان ان ايه ملك ان ياتيكم تابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه فيه سكينه من ربكم وبقيه من 119. لما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين